وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغنن فتولَّ عنهم يومَ يدعُ الداهِ إلى شيءٍ نكر خشَّ عن أبصارهم يخرجونَ من الأجداثِ كأنهم جراد كأنهم جراد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 ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على الأرض أمر قد قدر وحملناه على ذات الوحيودسر تجرب أعيننا جزاء لمن كان كافر ولقد تركناها آية فهل من مدكر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 صرصر في يوم نحس مستمر تزع الناس كأنهم أعجاز كأنهم أعجاز نخل منقهر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر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 إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل منهم كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندهم كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد روودوه عن ضيفه فطمسنا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 كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفّع ركم خير من أولئكم أم لكم برّة في الزبر أم يقولون نحن جميع سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر إن المجرمين في ظلال وسر يوم يسحبون في النار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 البصر ولقد أهلكنا أشاعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبور وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات وكل شيء فعلوه في الزبور وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر